سبب لدخول الجنه قال عليه الصلاه والسلام الزمما فان الجنه تحت قدميهما من حقوق الوالدين من حقوق الوالدين وبالوالدين احسانا فكان قائلا قال كيف احسن إلى الوالدين كيف احسن الى الوالدين فبين الله عز وجل هذا الاحسان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 يكون ببذل المعروف وكف الاذى وإدخال السرور والدعاء لهما والتواضع لهما لا تكون محسنا لوالديك إلا بهذه الأمور الخمسة بذل المعروف أين هذا من الآية في قول الله وبالوالدين إحسانا هذا بذل المعروف ويدخل فيه كل معروف كل معروف وكف الأذى أن تكف الأذى عنهما صغيرا كان أو كبيرا ولذلك قال الله فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فنهى عن الاذى الصغير والأذ الكبير الاذى الصغير أن تقول أف يا ابني أحضر لي كذا أف ما أحسنتي للوالد لأنك ما كففت الاذى عنه والكبير أن تنهرهما فما فوق لا تطلب مني هذا أنت آذيتني هذا نهض فما فوق هذا كف الأدى وإدخال السرور ادخال السرور إلى قلب الأب وقلب الأم وقل لهما قولا كريما ما هو القول الكريم الذي إذا سمعاه طابت أنفسهما فيدخل السرور إلى قلبيهما بهذا الكلام هذا القول الكريم ما هو القول الكريم الذي اقوله لوالدي هو القول الذي اذا سمعه طاب قلبه يا أبتي يا ابا يا, يا, يا ابي غفر الله لك يا ابي رحمك الله ما يدخل السرور الى قلبه و والتواضع لهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ان تتواضع لهما مهما بلغت من المنزلة كان بعض العلماء يدرس في مجلسه فتناديه امه فيخرج من المجلس والطلاب يكتبون ويذهب الى امه ويضع الحب للدجاج ثم يعود الى الدرس جالس يدرس الناس الحديث والسنة فتناديهم يا فلان فيقوم ويا ماذا تريد امه تقول له ضع, ضع الحب للدجاج فياخذ الحب ويضع الحب للدجاج طاعة لامه ويرجع الى درسه مهما بلغت تتواضع لوالديك ومن ذلك يا إخوة أنه إذا جاءك طلاب العلم وأنت مع والديك أو أن والدك ان تقدم والدك إلى صدر المجلس وتقول هذا أبي ولو كان عاميا من الناس ما تقول لا انا طالب علم أولى طلاب علم أبي عامي ما يعرف ما تستحي من أبيك ابدا مهما بلغت من منزله والدعاء لهما وقل رب ارحمهما ما ربياني صغيرة قال العلماء تسمعهما هذا الدعاء وتدعو به في ظهر الغيب تسمعهما هذا الدعاء لتجمع بين الدعاء لهما وادخال السرور إلى قلبيهما وتدعو به في ظهر الغيب ليكون أبلغ في الاجابه من حقوق الوالدين, من حقوق الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدون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 من حقوق الوالدين, من حقوق الوالدين.